يا قراب الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله فاختلف الناس في معنى الجماعة المراد في هذه لا على خمسة أقوال أحدها إنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب إن السواد الأعظم هم الناجون من الفرق فما كانوا عليه من أمر دينهم فهو الحق ومن خالفهم مات ميتة جاهلية سواء خالفهم في شيء من الشريعة أو في إمامهم وسلطانهم فهو مخالف للحق ومن من قال بهذا أبو مسعود الأنصري وابن مسعود فروى أنه, فروي أنه لما قتل عثمان سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ضلاله واصبر حتى تستريح أو يستراح من فاجر وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالسمع والطاعة فإنها حبل الله الذي أمر به ثم قبض يده وقال إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذين تحبون في الفرقة من الذي خير من الذي تحبون في الفرقة هذا الحديث أخرجه أو الأثر أخرجه ابن جرير التفسير وابن أبي حاتم قال هنا والأثر حسن بمجموع طرقه. هذا القول الأول الذي أراد الشاطبي أن يذكره في تفسير مع الجماعة. قال فيها خمسة أقوال والألفاظ التي وردت في الجماعة كثيرة. منها ما ذكر هنا. قال عليكم بالجماعة، عليكم بالسمعة الطاعة. ومنها أيضا ما ذك ما سبق ما سبق ذكره في الدروس السابقة. قول النبي عليه الصلاة والسلام. لما سالوا في قال تلزم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ثم ذكر الحديث وفيه أيضا ما ينبئ عن ذلك ما سبق من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن فرق الناجية قال عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي ولهذا سيأتي الشاطبيون رحمه الله ويذكر هذه المعاني منها المعنى الأول وهو أن الجماعة السواد الأعظم ومنها المعنى الثاني وهو أنه جماعة أئمة العلماء المجتهدين ومنها أن الجماعة هي جماعة الصحابة على الخصوص أخذه من حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سينا على فرق الناجئ قال ما أنا عليه وأصحابي ثم ذكر المعنى الرابع قال الجماعة هي جماعة أهل الإسلام ثم ذكر المعنى الخامس قال الجماعة جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير هذه الألفاظ الخمسة أوردها الإمام الشاطبي ثم جاء بعد ذلك وردها إلى معنى واحد هذا الموضوع يطول شرحه ونحتاج فيه إلى درس آخر أيضا لكن ما ننبه إليه هنا أن الشاطبي وهو إمام عالم جليل استطاع نجمع بين هذه الأراء المذكورة وهذه الأراء لا خلاف بينها نذكر لكم رأيه مختصرا ثم سنأتي عليه بالتفصيل رأيه هنا في معنى الجماعة لا خلاف فيه فتدخل فيه المعاني الخمسة فالمسلمون إذا اجتمعوا أمة واحدة على أمير يحكم بالكتاب والسنة فهذا هذه جماعة يجب عليك أن تلزمها وإذا قلنا الصحابة هم الجماعة فهذا المعنى صحيح. أي أنه لا بد أن يكون فهمك للإسلام ومرجعك في السنة على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فلزم تلك الجماعة وهذا نص عليه النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ما أنا عليه وأصحابي لما سئل عن الفرقة الناجية يعني من تلزم على أي شيء تثبت من تتبع قال اتبع ما أنا عليه وأصحابي فهذا من معنى الجماعة وهذا المعنى كما تلاحظون لا يناقض المعنى السابق لأنه إذا اجتمع الناس على كتاب وسنة فقد اجتمعوا على ما اجتمع عليه الصحابة فهذا المعنى واحد كذلك جماعة العلماء المجتهدين أي علماء السنة إذا اجتمعوا على إقامة أمر الإسلام فهؤلاء جماعة العلماء هم أيضاً لن يجتمعوا إلا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام فإذا اجتمعوا وظهر أمرهم فإن هذا أيضاً من معنى الجماعة فهذه المعاني أيضاً السواد الأعظم أي عموم الأمة السواد الأعظم. قيل السواد الأعظم أي الكثرة فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة فإذا اجتمع الناس على أمر بي واضح هذا سوادهم وكثرتهم فإنهم إذا اجتمعوا كما هو واضح في سائر مجتمع عليه المسلمون في العصور السابقة فإن اجتماعهم أيضا لا يكون على ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تجتمع عمة على ضلالة فيكون المعنى حينئذ أن اجتماع هؤلاء هو أعيد الآن أحدهما أحدها أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام وهو الذي يدل عليه كلام أبي غالب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 سئل أبو مسعود الأنصاري عن الفتنة فقال عليك بالجماعة فإن الله لم يكن ليجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلاله واصبر حتى يستريح أو يستراح من فاجر وقال إياك والفرقة فإن الفرقة هي الضلالة وقال ابن مسعود رضي أنا أخرج أبو نبي عاصم في السنة والحاكم في المستدرك والخطيب في الفقه والمتفقه وإسناده صحيح وموقوف الرجال هو رجال الشيخين حسن بن حجر رحمه الله نعم وقال ابن مسعود رضي الله عنه عليكم بالسمع والطاعة فإنها حبل الله الذي أمر به ثم قبض يده وقال إن الذين تك إن الذي تكرهون في الجماعة خير من الذي تحبون في الفرقة وعن الحسين رضي الله عنه قيل له وعن الحسن وعن الحسن رضي الله عنه قيل له أبو بكر خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي والذي لا إله إلا هو ما كان الله ليجمع أمة محمد على ضلاله فعلى هذا القول يدخل في الجماعة مجتهد الأمة وعلماؤها وأهل الشريعة العاملون بها ومن سواهم داخلون في حكمهم لأنهم تابعون لهم ومقتدون بهم فكل من خرج عن جماعتهم فهم الذين شذوا وهم نهبة الشيطان ويدخل في هؤلاء جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال مهي محمد إذن سوادهم هنا أي مجموع الأمة مجموع الأمة قال هنا يعني لما تسمع سوادهم تظن أنهم هم العوام مثلا لكن الشاطبي قال هنا رحمه الله ويدخل فيهم مجتهد الأمة وعلماءها وأهل الشريعة العاملون بها فهؤلاء الذين اجتمعوا على العمل بها هم سواد الأمة هم سواد الأمة ويتكونون من مجموعها كما تلاحظون يتكونون من مجموع الأمة يعني سواد الأمة يدخل فيه خاصة الأمة ويدخل فيه عامتها فهؤلاء يدخلون كلهم في العمل بهذه الشريعة، فمفارقتهم ومخالفتهم مما ورد فيه الدم من الأحاديث السابقة. قال ويدخل أيضا في في في المخالفين لهم يدخل في المخالفين لهم جميع أهل البدع لأنهم مخالفون لمن تقدم من الأمة لم يدخلوا في سوادهم بحال. وعلى هذا لو أن سواد هذه الأمة سوادهم هنا كثرتهم الذي تكون من المسلمين في التاريخ الإسلامي كله، ففي كل عصر بحسبه، في كل عصر بحسبه هذا الذي اجتمع في كل عصر وضرب مثال هنا بمسألة الاختلاف على عثمان رضي الله عنه، فلو أن الناس فهموا هذا المعنى واجتمعوا عليه، اجتمعوا على ما كان عليه أهل الإسلام في عهد عثمان رضي الله عنه، وفيهم العلماء، وفيهم العوام، وفيهم الخاصة. وفيهم العامة وكما ذكر هنا قال العاملون بهذه الشريعة خلاص هذا يكفي فلماذا خرج ع... خرجت عليهم الفرق في تلك الفترة وأحدثوا تلك الفتن ولذلك الفتن ليست خاصة بزمان دون زمان هناك فتن متعلقة بآخر الزمان كما ورد في بعض الأحاديث وهناك فتن وقعت قبله كالفتنة لأحد عثمان فإنها تسمى فتنة عند أهل السنة وهلك فيها من هلك ونجى فيها من نجا. الذين نجو هم الذين بقوا على الأمر المعروف الذي عليه سواد المسلمين فهذا هو معنى من معاني الجماعة إيه نعم والثاني أنها جماعة أمة العلماء المجتهدين فمن خرج مما عليه علماء الأمة عمّا عليه جماعة علماء الأمة فمن خرج مما عمّا فمن خرج عمّا عليه علماء الأمة ما ميتةً جاهلية لأن جماعة الله العلماء جعلهم حجةً على العالمين وهم المعنيون بقوله صلى الله عليه وسلم إن الله لن يجمع أمة على ضلاله وذلك أن العامة عنها تأخذ دينها وإليها تفزع من النوازل وهي تبع لها فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم لن تجتمع أمتي لن يجتمع علماء أمتي على ضلالة وممن قال بهذا عبد الله بن المبارك وإسحاق بن رهوي وجماعة من السلف وهو رأي الأصوليين فقيل لعبد الله بن المبارك من الجماعة الذين ينبغي أن يقتدى بهم قال أبو بكر وعمر لأنهم يمثلون المنهج يعني نحن ليس عندنا اتباع لأشخاص بطبيعة كونهم أشخاص أو بشر لا ولكن لأنهم يمثلون المنهج فالنبي عليه الصلاة والسلام مثلا لا يطاع لذاته وإنما الذي يطاع لذاته هو الله لكن النبي صلى الله عليه وسلم يطاع لأن الله أمر بطاعته وهنا أيضا هذا المعنى موجود في الجماعة فالذين مثلوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوا المنهج علما وعملا هم أبو بكر وعمر ومن جاء بعدهم فإذا قال إنسان جماعة العلماء وذكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عهد أصحابه قال أبو بكر وعمر يعني لأنهم هم عنوان المنهج هم الذين التزموا بالمنهج فتأتي مثلا في حديث لن تجتمع عمتي على ضلاله، فيمكن أن تقول اجتماع سوادياء فعلا الآن المسلمين الآن لو جئت مثلا في العالم تجمعهم على تحليل الربا لا يمكن اجتمعون عليه يستحيل لو جئت مثلا تجمعهم على ترك الصلاة لا يمكن يستحيل لو جئت تجمعهم على أي رذيلة من رذائل يستحيل أن اجتمعوا عليه فيصدق هذا من عليه على والسلام هذا من علامة نبوتي لن تجتمع متي على ظلال ولك أن تفسر الحديث بالمعنى الثاني جماعة العلماء من العلماء المشتهدون لن يجتمع علماء الأمة على ظلال يعني مثلا الآن في بعض العلماء يحلون الربا يكتب لك في الجريدة حلال حلال حلال لكن رأيه هو وفساده على نفسه وعلى من وافقه الواحد الاثنين والذنين والثلاثة وبئس ما صنعه لكن ما يمكن تأتي بعلماء القطب نفسه الذي خرجت فيه الفتوى فيجتمعون على حل الربا يستحيل هذه من دلائل النبوءة عليه الصلاة والسلام فضلا أن تأتي بالأقطار الأخرى فيوقعون على هذه الفتوى هذه فتوى منكرة فتوى منكرة ما يمكن أحد يقرها وهو تحليل الربا فهنا الجماعة جماعة العلماء نعم جماعة العلماء في العالم ما يمكن أن يقروا هذا الباطل لا يمكن أن يقر جماعة العلماء الشرك ولا الخرافة ولا السحر ولا الكهانة ولا الظلم ولا الربا، ولا انتهاك الحقوق ولا ترك الصلوات ولا أي منكر من المنكرات الموجودة في العالم لا يمكن الواحد أو الاثنين أو الضال أو أصحاب الانحرافات أو الذين يبيعون آخرتهم يبيعون الدنيا يبيعون الآخرة بالدنيا أو غير ذلك من الظلمة أئمة الضلال الذين يقولون على الله بغير علم نعم يحدث هذا لكن لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالها بل إن العوام الذي يكثر فيهم الجهل لا يمكن أن يجتمعوا على هذه الآراء الباطلة التي يدعو لها بعض من انتسب إلى العلم كحل الربا وغيره ما يمكن لو جئت للعوام وجمعتهم هل تقولون بمثل ما قال هذا يقولون لا وبئس ما قال لأنهم يعلمون من دينهم أن الله حرم الرiba وأحل الله البيع وحرم الرiba فهنا اجتماع الأمة هنا المعنى الثاني اجتماع علماء الأمة وهذه حصانة للأمة ولذلك في كل فترة من الفترات الأمة تضعف وتصل إلى أفكار منحرفة كثيرة من يردها العلماء بل وطلبت العلم من دون العلماء بل ومن العامة العوام الصلحة أو من أصحاب التخصصات في في الدراسات الأخرى لأنهم أصحاب نية صادقة وعلم ويكفيهم المحكمات التي بين يديهم فيردون الناس إلى الحق ولا يمكن أن يجتمع هؤلاء على ضلاله يستحيل فهذا معنى من المعاني العظيمة في معنى الجماعة العلماء المشتهدون ولذلك الأمر لما يجتمع عليها العلماء علماء السنة المعروفون بالسنة إياك وإياك دعه فإنما هو زلة عالم أو قولة ظالب أو قولا على الله بغير علم فاحذره ولهذا ينبغي للناس أن يلزموا أصول أهل السنة أصول أهل السنة هي التي بينها جماعة العلماء جماعة علماء السنة هنا اكمل بارك الله فقيل لعبد الله بن مبارك من الجماعة الذين الذي ينبغي أن نقتدى بهم قالاب بكر وعمر فلم يزل يحسب حتى انتهى إلى محمد بن ثابت والحسين بن واقد، فقيل هؤلاء ماتوا، فمن الأحياء؟ قال أبو قال أبو حمزة السكري وعن السكري وعن المسيب بن رافع قال كانوا إذا جاءهم شيء من القضاء ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سموه صوا في الأمراء فجمعوا له أهل العلم فما أجمع رأيهم عليه فهو الحق وعن إسحاق بن راهوي شوف لما يجمع علماء الأمة هذا قوة للأمة شوف الأفكار الآن المحارف الموجودة في العالم الإسلامي حتى لو أفتى, أفتى بها بعض البارزين خذ فتواه الآن أجمع علماء الأمة إذا استطعت في مكان واحد اجمع علماء الأمة إذا استطعت في مكان واحد فإن لم تستطع افرض أن هؤلاء يروسلوا عن طريق هيئاتهم أو مجامعهم أو كتب لهم في بيوتهم فسئلوا عن هذه الفتوى الذي أفتا بها فلان أو فلان وخالفة لكتاب الله قالوا باطلة وترد عليهم هذه صيانة حفظ للأمة حفظ للأمة ولهذا فكرة جماعة العلماء كان المفروض الأمة أن تهتم بها لا يعني لا يضر أن يكون لكل أمة أو لكل إقليم هيئة أو مجمع علمي لكن لو نظموا هؤلاء وتكاتبوا وتعاونوا ما يستطيع أحد أن يأتي ويفتي فتوى ظالة لا في القنوات ولا في بعض مواطن الفتيا. ويأتي للناس بأمر غريب لو سمعه الأطفال لانكروه. ولو سمعه العجائز لانكروه. ولو سمعه وطلبت العلم ولو سمعه العوام لأنكروه ولو سمعه طلبة العلم لأنكروه ولو سمعه العلماء لأفتوا بضلالة هذا الذي يكتبه وهذا يؤكد على قوة هذا المبدأ وإحيائه وإذا وصلت الأمة إلى فترة بأن تجمع جماعة العلماء وتفيد من كل التجمعات للعلماء المعروفة بالسنة فيتناصرون فإن هذا من أعظم الحفظ لهذه الشريعة العظيمة نكتفي بهذا المقدار لأن الأخ المؤذن يقول بقي على الإقامة دقائق ونسى الله عز وجلنا ولكم التوفيق ونلتقي بكم إن شاء الله الأسبوع القادم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين